فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عاملا منكم أني لا أضيع عمل عامل منكم كرين أو أوثا بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي وأودوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا أكفر عنهم لا أكفر عنهم سيئاتهم ولا أدخلاهم Jannah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 وما <تصفيق> أمتلكم أنزل إليكم وما أنزل إليهم قاشعين لله قاشعين لله لا يشترون بأيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجورهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صلوا وصابروا وَرَابِقُوا أَتَقُولَ اللَّهُ وَاتَقُولَ اللَّهَ لعلكم تُفْلِحُونَ